هؤلاء كجزاءهم أن عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينضرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم والائكهم الضالين